وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكتب كما علمه الله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فليتق وليملل الذي عليه الحق الذي عليه 111. الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدر 112. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله وفليمل اشهدوا شهيدين من رجالكم فاشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تظنون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأول إذا ما هذا اذا مادوا الا يخشى هذا اذا مادوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تساموا إلا أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدناء تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة اشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلْيَشْهَدْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ فَاعْشِرُوا بِالْعَدْلِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ, ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن انه فسوق بكم وان بكم الله ويعلمكم الله فتقوا الله الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليك